فَكُمْ فَاسِقُونَ بِنَبَأٍ فَتَبِينُونَ أَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَبِينُونَ أَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم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 لا يسخر قوم من قوم عساء يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم عساء يكونوا خيرا منهم ولا نساء. ولا نساء من نساء عسى عسان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون